118. ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 119. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمرها اكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ 114. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 115. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 116. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 117. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 118. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة 119. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون 110. فسبحان الله حين تمسون وحين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 تُرابًا ثُمَّ إِذًا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَْمتَ فَََّون وَمِن آياتِهِ غَلقُ السَّمواتِ وَالأَوضِ وَخْتِ لاافُ أَلسِنَتِكُمْ وَأَلوَانِكُم إِ فِي ذَلِكَ لَ آياتَاتِ للعَالمين وَمِنْ آياتاتِهِ مَنَ مُكُوم بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبتِغكُم مِن فَضلِ إَِّ فِي ذَلِكَ ل آياتاتِ لِقَوْم يسمعون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 قوممَ السَّمُ وَ الأأَهُ بِأَمْرِح ثَُّ إذَا دَعاكُمْ دَعْوَةَم مِنَ الأأَوض إِذَا أَنتُمْ تَخْردُون وَلَهُ مَم فيِي السَّموَاتِ وَالأَبْض قُلُ لَهُ قَالتُون 118. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 119. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 110. وهو العزيز الحكيم 111. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من مَلَكَتْ أَمَانُكُم مِن شُرَكَ أَفِي مَا رَرزَقُنَاكُم فَأَنتُم فيِيهِ سَوَ فَأَنتُم فيِيهِ سَوَُ تَخَافُونَهُم كَخِيفَتِكُم أنفسكم 119. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 110. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم 111. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين 112. فأقم وجهك للدين حنيفا